بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك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 قضِئأَفِيلحمَ تَزَدك وَذَكَ رَسمْمَ رَبِّهِ فَصلَلنا بَنْ تُؤثِرُونَ الحياتةَ الدُّنْييا والالآخِرَةُ خَيعُون وَهَ بِقاء إِ هذا لَ فيِي الصّحُ فيِيأُولى صُحُ فيِي إبرِي